وَمَا جَعَلَ أَدَيْنَاءَكُمْ آبْنَاءَكُمْ ذَانِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَمْدِي السَّبِيلَ اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ وَأَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ لِلْقَوْلِ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 ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غريضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا يكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوا وتقوم ومن اسفل منكم واذاوة الابصار وبلوى القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر تفن النون بالله الظنون هنالك بطن المؤمنون وزلزلوا ذلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَادَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا بُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارُجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ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 هُنَالِقَدْ كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ إِنْ يَنفَعْكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمًا فَمَنْ يَجِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِمِينَ لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور آينهم كالذي يغشى عليه من الموت اِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْسِنَةِ شِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَا زادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا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 قِت وَوكَانانَ اللهَّهُ قَوِي النزذَا وَآزَلَّ نَظَوهم مِنْ أَلّ كِتابَابِ م صَيَصم وَقَدَفَ فيِي قُلوبِه مُروبَ وَقَدَفَ فِي قُلوبِهِ مُروبَ فَرقَ تَ قُتُلونَ وَتَأسِرونَ فريقا وَأَرِثْتَكُم أَرْضًا مُورِدَهَا وَجِهَارًا وَأَمْوَالًا وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إن اتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكم فتعالين امتعكم واسرحكم سراحا جميلا وان كنتن تريدن الله رسولا والدار الاخره فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لا العذاب ضعفا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضان بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعان الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات, والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات اليمنى والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لا تُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِغُهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ثُمَّ قَضَى زَيْدٌ مِّنَّا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ عَلَيْهَا لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أزواج فَبَوْمَ مِنْهُمْ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَهُ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا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 الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما فحيتهم يوم يلقونه سلام وأعذ لهم أجرا كريما يا أيها النبي أرسلناك شاهدا ومبشرا ونديرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا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 رب لأن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتذونا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أخللنا لك أزواجك التي آتيت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 عبت نفسها للنبي ان ارادا النبي ان يستنكح خالصا لك ان ارادا النبي ان يستنكح لك من دون المؤمنين قد عللنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرق وكان الله وفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت منهن نَزَلْتَ فَلَاجُنَا خَلِيكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُمْ كُلُّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا ما بيتها الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين انه ولكن اذا دعيتم فادخلوا ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فاتشره ولا مستانسين لحديث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 ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان يُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ الله كان كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ لا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ الله وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ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 ك اللهَّهُ غَفُورَ الرَّحمَالَ إِلَّ مَ تَهمُ نَافقُونَ والَّذينَ ف قُلُ لنغرينك بِهِمَّ رَضُون وَمُرجفُونَ فمجينَة لَ نُغْرِيًاَّ كَبِهِمْ لَُقرْرًا كَبِم سَُّ لَا يُجَاورُونَ كَفهَا إَِّا قَللَ مَلْعُونٌ أَيْنَمَا تُقْفَوْا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تُقْتَلُوا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَالُوا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لعن وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا إِلَّا مَا شَاءَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ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 كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشرقين والمشركات ويتوب الله